بسم الله الرحمن الرحیم الیف <تصفيق> لام را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 منه. ألا حين يستوشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء إلية وكم أيكم أحسن عمل ولا إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولا إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مسرفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يوص كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر أمسته لا يقولون ذهب سيئة عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا عملوا الصالحات وإن كانوا مغفورة وأجر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 أفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو مُشَاهِدًا مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يكفر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدِهِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ أكثر أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ الله اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كذبوا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 الآخرتهم الأخذرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم وإنك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين إنك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون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 إني ما ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ليعطيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدنا نفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا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 وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتيس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النورق نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليهم القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور الرحيم وهي تجري بهم في موجك الجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبني يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقنعي وغيظ الماء وقضي الأمر وستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا توفرني وترحمني أكون من الخاسرين قيل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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هدو ما جئتنا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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ ربي قَوْمًا غيركم وَلَا تضرونه شَيْئًا إن ربي على كل شيء حفيظ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا هودا والذين آمنوا مَعَهُ برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعاسوا رسله أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود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 من ربي وأتاني منه رحمة فمن يصرني من الله نعصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بصوت فيأخذكم عذاب قريب فعاقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صانحا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 فَلَمَّا ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَّ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُمْ نِبْ يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْنَا هَذَا إنهم قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْضُونَ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 عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين آخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره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 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسنطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار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 إن ربك فَعَّالٌ لما يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ قبل قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ ولقد أتينا موسى الكتاب فأخذن ففيه ولا ولا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل اللام لا يوفى إنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الْفَسَادِ في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترف فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك جهنم من الجنة والناس يجمعين وكل النقص عليك من آباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغا قافلاً عما تعملون.